إ قَلَ مِسفَهُ أَِْن قُصْْ مِنهُ قَليلَ أَوْ زِدَ عَلَهِ وَرَتِ للِقُرآانَ تَتلَ إِ سَنُ الق عَلَكَ قَوْلَثَقِيلَ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 وَذَرنِي وَالْمُكَذذِبِينَؤُلٍ نَّعْمَةِ وَمَهِلهُمْ قَليلَ إِن لَدَينَ أَنْ كَ لَ olerant tanršiu gerų, aklytis lagrų settingogų. bioti gerai 개�ai labiau a vėliau. Nous v.q. turėjome عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به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 ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار Alima allan tuhsu fu tab'a alaykum fa qra'u ma taysara min alquran Alima an sayakun minkum واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون